Bismillahirrahmanirrahim 121. 122. 123. 124. 124. 125. 125. 126. 126. 126. 127. 137. 138. 148. 149. 159. 159. 159. 159. 169. 169. 169. 169. 169. INNA HADAYNA MUSBILA IMMA SHAKIRAN WA IMMA KAFURAN INNA A'TADNA LIL KAFIRINA SANASINA WA AULA LAHUM WASAIRA Mala Berar y shrubun min kaisin kana mizajha kafurah. Ayni y shrubu biha ibadulillahi y fajhunha tajira. Yufun bi nizri wa وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَغْوَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَقْرَةً وَسُغُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَدَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مدكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وذانية عليهم ضلالها وذللت قطوفها تبليلا ويطاف عليهم بآنية Fikhtum wa akwabin, kahat qawaira. Qawaira min fikhtum, qaddarohat qadirah. Wysqaul fiha kaisan, kahat mizaj hazajibila. Ain fiha tussama ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب ثندس خضر وإستبرقون وحلوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء أم وكان سعيكم مشكورا إن Nah, nampun nizalna Al-Quran dazila. Fasbih luhubmi Rabbik, walatut'ya minhum asim atau kafurah. Waktu isma Rabbik bukra dan wacila. Wala al-lail, fasjud lah, wasebphulailan إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون ورائهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره